وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولائك من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وَما كُ تتَتل مِ من قَضهِمِ كِتابٍ وَلا تَخُطّ بمِك وَل تَخُطّهُ بمينِكَ إذ اللهتابََ الْ المُبقِلون وَما كُْ تَتَتلُ مِوقَِلِهِمِن من كِتابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمينك وَلَا تَخطّهُ بمينِكَ إذَا الله تََ الْمُبقِلون بلَلْهُو آياتُ بَينَةُ فِي صُدُور ال الذي نَعوتُ العلم وَماَا يجحَدُ بآياتنَا إِلَّا الظَّالِمونُون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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا لا يشعرون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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وهم لا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 ارضي واسعه ان أرضي واسعة واسعه فايّا يفعدون كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ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 وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وكاين من لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله يرزقها واياكم, الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكائن من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فان يوفكون وَل سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ جَمسَ وَالْقَم وَسَخ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ النََّّ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر له الله بكل شيء عليم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 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 فإذاَا َكبوا في الفُكِدَ عَو اللهه مُقلسينَ لَدينين فلَماا نَجهُم بِبَِّ إِذهُم يشكون فإذاَا رَكِب في الفُكِدَ عَو اللهَّ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ألم يَرَو أن جعلنا حَرَمًا آمِن وَتقَطف الناسَّاسُ منِ فَوله ألم يَرَو أن جعلناحَرنًا آمِن وَيتَخَطَّفُ الناساسُ منِن فَولٍأَفَ بالِالباضل يؤمنِونَ وَوبنعمَةٍ الله يَفُرون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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت, غلبت الروم في ادن الارض وهم من بعد غلبهم في ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ادن الارض وهم من بعد غلبهم, في, من بعد غلبهم في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون فيضع سنين لله الامر من قبل بعد ويومئذ يفرح المؤمنون فيضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون لنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم نَصْرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نَصْرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا, يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا وَوعدَ اللهِ لاَا يُخْلِف الله وَعددهُ وَ أَكْزَر الناسَّاسِ لا يَعْلَون وَعددَ اللهِ لا يُخْلِفُ الله عددهُ وَ أَكْزَر الناسَّاسِ لا يَعْلَون الناس يَعْلَونَ ظاهِرًا مِنَ الحيةِ الدُّنيا وَهُمْ عَآفرَِةِهُمْ غافِلون يَعلَونَ ظاهِرًا مِنَ الحيةِ الدُّنيا وَهُمْ عَآخرِرَةِهُم غافِلون يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَبِالْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 ان انفسهم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 أَ فسهُم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 124- ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أم كذبوا, أم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 125- ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أَن كذبوا،, كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون الساعة يبلس المجرمون وَلَم يَكُهُم مِن شرَك إِمْ شفَعَ وَكانُذِ شُرَك إِم وَلَمْ يَكُهُم مِن شرَك إِمْ شفَعَ وَكانُذِ شرَكَ إم وَلَم يَكُهُ مِن شرَك إِم شفَ وَوكَانُوا بِشَك إم كَافِرين وَيَومَ تَقوموم الساعةُ يَمَائِذ يتفَوقُ وَيمَ تَقومُ الساعةُ يَهُمَائِذ يتَفرَوقُون وَيومَ تَقومُ الساعةُ يومئذ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, ولقاء الآخرة فَأُولَئِكَ بِالْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, ولقاء الآخرة فَأُولَئِكَ بِالْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَلههُ الحمدُ في السماواتِ والأرضِ وَوعش وَوحين تُغْرون وَلَهُ الحمدُ في السماوات والأرضِ وَوعشون وَوحينَ تُغْرون وَلَ الحمدُ في السماواتِ والأرضِ وَوعش وَوحينَ تُْرون يُخرجُ الحَّ منِ المييتِ وَويُخرجُ المييتَ من الحي وَيحِي الأرربَ بعد موتِهاَا وَكذلكِكَ تُخرجون يخرج الحّة من المييت وويخرج الميت من الحي وَحيل الأرمَض بعد موتها وَوكذلك تُخرجون يخرج الحّ من المييت ويخرج المييت من الحي وَحيل الأرمَضد موتها وَوكذلك تخرجون. وَمِن آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تَُابثَُّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَ تَشرِرون وَمِنْ آياتتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تَُابثَُّ إِذَا أَتُم بَشَرُ تَ تَشِرون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 وَمنِنْ آياتهِ أَنْ خَلَقَلَكُم مِنْ أَفُسِكُمْ أَزواجام نْ خَلَقَلَك مِن أَمفُسِكُمْ أَزْواجًا للتَسكُون إلييهَا وَجعللَ فَيْكُم م وَدتن وََحْم إ فيِي ذَكَ لآيات لقَوْم تَبَكَون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 وَمِنْ آياته خلقُ السماواتِ والْأَرضِ وقتنافُلسِنَتِكُمْ وَلوانانِكُ إ فيِي ذَِكَ لآيات فِي ذَِكَ لآيات للعالمين وَمِنْ آياته خَلْقُ السماواتِ وَالْأَررضِ وَ وقتنافُْلسِنَةِكُمْ وَأَلْوَانِك إ فِي ذَِكَ لآيات للِعَالِمِين وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُم بالِالليْلِ وََّهارِ وَبتغَكُْ وَبتِراَكُمْ مِنْ فضَبلِْ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يَسْمَعُون وَمِنْ آياتِه مَنَامُكُ بالِالَّْلِ وَهَارِ وَبتِغَكُ وَبتِغَكُم مِن قَبِ إِ فِذَلِكَ لآيات لِقَم يَسْمَعون وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُك بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِغَضَبِكُمْ وَبِتِغَامُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آياته يُريكُم الْ البَرْرقَ خَوْفَ وَطَمَعَ وَيُنَزّلُ مِنَ السم إمَا أَمْ فَيُحنِيبِهِ الْ الأأَرضَ بَعدْدَ مَِ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم ي وَمِنْ آياتهِ يريكُم الْ البَرْرقَ خَوْفَ وَطَمَع وَيُنَزِلُ مِنَ السم إمَا أَمْ فَيُحنِيبِهِ الأأَرضَ بَعْدَ مَتِ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم ي وَمِنْ آياته يُريكُم الْ البَرْرقَ خَوْفَ وَطَمَع وَيُنَزّلُ مِنَ السم إمَا أَم فَيُحبِهِ الْ الأأَرضَ بَعْدَمَْتِ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم عطلون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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَٰكُمْ فِيمَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَنتَ تَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ 124. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم, فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا من أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَٰكُمْ فَمَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ بل اتبع الذين ظلموا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَلِاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الله بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ بِطُّرْقِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَٰكِنَّ أكثر الناس لا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 مُنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مُنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا مِّنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا مِّنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ ودعوا ربهم مندينا اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم اذا فريق منهم بربهم يشركون وَإذاَا مَسََّّ زَبُون دَعوْرَبَّهُم مُنبِينَ إلييْ ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم منِنْهُ رَحْمَ ثمَُّ إذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فرَيقُم منهم،, فريق مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون وَإذا مَ السَّ سَبُون تَعَورَبَّهُ مُنبِينَ إلَيْ ثمَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَ ثمَُّ إذَا أَذاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فرَيقُ مِنْهُ إذَا فرَيقُ مِنْهُم بَِبِّهمْ بِمَا أَتَينهُم فَتَمَتَّعُ فَ سَوْفَةَعَمون لَكْفروا بِمَا آتَينهُم فَتَمَتَّعُ فَ سَوْفَةَعلون لَكفُرُوا بمَا آتَينهُم فَتَمَتعُ فَ سوفَةَ عَمون أَمْ أَنزَلناَا عَلَيْهِمْ سُلْطانم فَهُو ييتكلَّمُ بِمَا كانوا بهه يشِكون أَمْ أَنزَلناَا عَلَيْهِمْ سُلْطانم فَهُو ييتكلَّمُ بِمَا كانوا به يشِكُون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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هم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 فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وذن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم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 وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ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 بما كسبت ايد الناس يذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس بما كسبت ايد الناس يذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بهر الفسادُ في البّ والبَبحر بِما كسبَت أيد الن بما كسرت أي الناس يذيقَهُ بضَ الذي ععملون لذيقَهُ بعض الذي عامعملمنَعَم يرجعون قُلسير في الأرضفَ خُر كيف كانَ عاقبةة الذينَ مق كانَ أكثرهُ مشركين قلسير في الأرضفًا خر كيفَ كانَ عاقبةة الذينَ م قبل كَ أكثرَهُ مشركم في الأرضفًا خر كيفَ كانَ عاقبةة الذيَ م قبل ك أكثرهُ مشركم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ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 مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ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 وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ ايْرْسِلِ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم, فجاءوهم بِالْبَيِّنَاتِ فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 وَإِن كَانَ لِلْقَضِى أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَضِيلٍ مُبْرِسِينَ وَإِن كَانَ لِلْقَضِى أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَضِيلٍ مُبْرِسِينَ انظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك على كل شيء قدير فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاؤُوهُ مُصْفَرًّا وَلَظَى لَظَى مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاؤُوهُ مُصْفَرًّا وَلَظَى لَظَى مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاؤُوهُ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين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 وَنَا أَ تَ بِهَادِ الْ العمعَ قَلَلَتِهِم إ تُسْمِرُ إللاا مَهْ يُؤْمنِنُ بآياتاتِنا فَهُم مُسلمونون وَنَا أَنْ تَبِهَادِ الْ الرُمِعَ قَلَلَتِهِم إ تُسمِرُ إلَّا مه يُؤْمِنُ بِآياتاتِن فَهُم مُسلمونون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 وَيوم تقوم الساعة يقسم الْ المجرمونَ ما لَث غيَ ساعة كذلك كانوا يُقفَك وَيوم تقوم الساعة يقمُ المجرمونَ ما لَث غَييرَ ساعة كذلك كانوا يقفَك وَيوومَ تقوم الساعة يُقسممُ المجرمونَ ما لَث غييرَ ساعة كذلك كانوا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 لاومَئذ لا لا يَيمفَ الذينَ ظَلَ معضَتهم وَلاهُ يُستعتَفون وَلَقدَ برَدنا لنَّاس في هذا القرآنِ من كلمذل وَ جتهُ بآية لا يقولًا الذيينَ كَفرَ لا يقولًا الذين كَفَ إن أنأَتم إلا مبقون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن شئتهم بايه ليقولن ان الذين كفروا لا يقولن ان الذين كفروا ان انتم مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولان شئتهم بايه ليقولن ان الذين كفروا لا يقولن ان الذين كفروا ان انتم الا مبطلون كذلك الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُنْصِتُوْنَ فَاصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُنْصِتُوْنَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم لام مين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من تلك ايات الكتاب الحكيم تلك ايات الكتاب الحكيم للمحسنين هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قِرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أليم.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 نعيين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قَرَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَأَنزَلْنَا قَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 هذا خلق الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وهذا خلق الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من في ضلال مبين وهذا خلق الله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 وَإذقال لُقُمانُ لِبِنِه وَوهو يَعِظهُ ياابَ ياابُ نَ لا تُشِك بالِلهه إ الشرركَ ظُلمُن عضين وَصَّينَ الإنز نَذوال لديهِ حملَ أُّ حَمَلَ أُمّ وَهُْن على وَ وَفِصالهُ فيِيعَينأَشق وَِوال لديكَ إلَ المصير وَصَّينَ الإنز نَذوال لديهِ حَملَ أُمّ 148. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 149. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُونٌ وَالْتَابِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ, ثم إلي بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ي بُنَييَ إِهَا إِ إن تَكُمِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرٍ فَتَكُم بِي صَحْرًا فَتَكُم فِي صَخْرَةٍ أَوْ فيِي السَّماوَاتِ أَوْ فيِي الْ الأْرضِيأتِ لِهَ اللهَّ إِن اللَّه لَطِييفٌ خَبِيج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 124. وإنك مفقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير 125. يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني اقن الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور يا بني اقن الصلاه وامر بالمعروف وانه من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباقنة وَمِنَ الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض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 126. قِيلَ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل مَا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 127. ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى 124-وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 125-وإلى الله عاقبة الأمور 126-ومن يسلم, يسلم وجهه إلى الله وهو محسن 127-وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 128-وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحسن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 نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَفْتَرِيهِمْ عَذَابًا غَرِيبًا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لله ما بالسماوات والارض ان الله هو الغني الحميد لله ما بالسماوات والارض ان الله هو الغني الحميد لله ما بالسماوات والارض ان الله هو الغني الحميد وَلَمَّا أن أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم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 ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده الله سميع بصير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 ذلك لان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير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 كُم الحياةُ الددننيا وَلَا يَغ وََّكُم بالِلههِ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 نو مل سایا تو دنیا ولایا بر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 124. لا يضرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور 125. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 126. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 127. الله عليم خبير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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن, نذير من قَبْلِكَ مَا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 أم يَقُولُ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّنَ النَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ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 الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أيام فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولي ولا شفيع أفلا الله الذي خلَلَقَ السماواتِ والأَرضَ وَما بَْهَُا فيِي سَّةِ أيام بزتَّةِ أيام مِ ثم ثمُم مسْدَوَعَ العْش ما للَكمم ملَكمم مِدونُِهِ مِ وَل وَلا شَفع فَلا تَتذكررُون يُدبِّرُ الأمرَ مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إليهِ ثُمَّ يَعْرُجُ إليهِ في يومٍ كانَ مقدارهُ ألفَ سنةٍ مما تعدونَ يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سنة مما تعدون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 الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من لم چالہ سو رتیم انمہ لالن سلحوں سولہ تین انہین لم چالن سلحمی سو رتی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 وَقالوا أَِذاَا ضَلَنا فيِي الأرضِ إِا نَفِي خَلْقٍ جَديدد ذَلْهُم بل بِلِقَ إِ رَبِّهِمْ كَافِرون وَقالوا أَِذاَا ضَلَنا فيِي الأرضِ لَفِي خَلْقٍ جَديدد ذَلْهُم بل بِلِقَِ رَبِّهِمْ كَافِرُون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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَلَوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْ دَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَرُدَّعْنَا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَرَجَعْنَا وَلوو شئنا ل آتَينا كل نَفْسنه داها ولكن حق القَو مِ لاأَملَ أن جََّم لأَملَ أن جَهنَّمَ, لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَلوو شِئنا ل آتَينا كُ نَفْسنه دهاَا وَِحقق الْ القَوْ مِ لا أَمْلَ أن جَنَّم لأَمْلَ مِنَ الجِنَّةِ وََّا سأَجَعين وَلووْ شِئننا ل آتَيْنا كُ نَفْسهُ دهَا وَ حق القَوْلُ مِّلَأَملَ أن جَنَّم لأَملَ أن جَهَنَّمَ مِن الجِنَّةِ وَنَّ سِأجمَعين فَدوقوا بِمَا نَسيتُمْ لِقَا أَيَوْمِكُمْ هذا إِا نَسينكُمْ وَذُوقوا عَذاَبَ الْخُلْدِ بِمَاكُمْ دُم تَععمللُون فَدُوقُوا بِماَا نَسيتُمْ لِقَا أَيَوْمِكُمْ هذا إ نَسينكُمْ وَذُوقوا عَذاَبَ الْخُلْدِ بِمكُمْ دُم تَععمللون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 إنما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد لا يستكبرون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كلما اراد ان يخرج منها كلما اراد ان يخرج منها اعيد فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 وَلَنُذِي قََّهُم مِنَ العذابِأَدَِدونونَ العذابِ الْأَكبَِ لَعَهُم يَغْجعون وَلَنُذِيقََّهُم مِنَ العَذابِأَدَِدُونَ العذابِ الْأَكبَِ لَغهُم وَمنْ أأَظْلَُ مِمن ذُكرِرَ بآياتِ رَبّ سَُّا أَعْرَضَ عَهَا إِا مِنَ المجرِمينَ مُ تَقمون وَمنَنْ أأَظْلَمُ مِماا ذُكرِرَ بآياتِ رَبّ سَُّ عَنْهَا إِا مِنَ الْ المُجرِمينَ منتقمون.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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ لِلِقَاءِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ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 ألَ يهدلَمكم أأَهلَنا منِن قَضلهِم منِ القُرون يَيمشونَ في مساكنين أَلَ يَهْدِلَهمكممْ أهلَنا منِن قَضلهِم مِنقُرون يَيمْشونَ في مساكنين إ في ذِكَ لآيات أَفَلا يَسمعُون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 وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَهُمْ انظَرُونَ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ فَأَرِضْعَنهُمْ وَ تَظِر إِهُم مُ تَظِرُون فَأَرِضْعَهُم وَ تَظِر إَّهُم مُ تَظِرُون فَأَرِضْعَنهُمْ وَ تَظِر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تقع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ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 وَمَا جَعللَ أأَزْوَاجَكُم اللائيتُ ظَاهِرونَ مِنْهُ أَُّهَادُكم وَماَا جَعَلَ أَذِغياكُمْ أَذِنَاك ذَلِكُمْ فَوْلكُم بأَفْواهِكُمْ واللَّهُ يَقول الْ الحَقَّ وَهُو يَهْدِ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 ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه هم امهاتهم والاول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أَ بِيأَْول بِالمؤمنِنينَ مِنْ أَمفُسِهِمْ وَأَزواجهُ أَُّهاتُهم وَل الْ الأرحَامِ بَعُْهُم أَ بِبعضٍ فيِي كتابِ الله فِي كتاب اللهَّهِ منِن الْ المُؤمنِنينَ وَالْمُهجرِرين إِللااأَتَفعلل إ أَْلائِكُم معرفَاب كانََ ذلكَلِكَ ف الكتابابِ مَسقُورَاب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 وَإذأَخَذْنَا مِنَ النَّبينَ مثاقَهُم وَمِنكَ وَمِن نحي وَإبَْهمَ وَموسَ وَعِسَدِ مَغْيَم وَقَدْنا منِنْهُ النثاقًا غَلقَام وَإذْ أَخَذْناَا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 114. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما 115. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم عَلَيْهِمْ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.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 اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زغت الابصار وبلغت القلوب اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغرت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك يتلى المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا هنالك يتلى المؤمنون شديدا هُنَالِكَ يَتْلُو الْمُؤْمِنُونَ وَيُسَلْسِلُونَ سِلْسِلًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله وَرَسُولُهُ إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب, يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوه ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورهم وما هي بعورة إن يريدون إلا فرام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 لوذُخِلَ عليهلَهِم منِن بضارهَاثُ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ, الفتنة لآتها وماَا تلَسُوبهَا إلاا يسيرام لوذُخِلَ عليهْهِم مِن بضارهَاثُ لو دُخلَة عليههم مِن أَقضَارهَا ثمُ سؤِلُ الفِتننَهم ثمُ سُؤِل الفِتْنَةَ لآتَهاَا وماَا تَلَسُوا به إا يَسيرام وَلَقد كَانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عَهَد الله منِ قَبلن لاَا يوون الأدَباب وَوكان حد الله مَسؤولام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 قُل لَّيَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لَّيَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا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 هُوَ الْمَنْ ذِي الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ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 يحسَبونَ الْ الأحْسَابَ لم يذهبون وَإيأةِ الأحْسَابُ يودّ لَأَهُ بَدُونَ في الأعراب يودّ لَ أنهُ بَدُونَ فِي الأعْرَابِ يسألُونَ عنْ أأَمبائِكُمْ وَلو كانَانوا فيِيكُم قاتَرُ إِللاا قَلَ يَحسَبونَ الْ الأحْسَابَ لمْ يذهبون وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَدَّعُونَ لَوْ أَنَّهُ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَدَّعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إلا قليلا. <تصفيق> لقد كان لكم في رسول الله اسوهى حسنه لمن كان يرج الله لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوهى حسنه لمن كان يرج الله لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا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 منِ المُؤمِلينَ رِرجالٌ صَدقُوا مَا هَد الله عليهلَ فَمِنهُم مَنْ قَضَ نَحبَهُ وَمنِنْهُ م يَتَظِر وَما ََّلُ تَددلَام منِنَ المُؤمِلينَ رِرجالٌ صَدَقُوا مَاعَهَد الله عليهلَيْ فَمِنْهُم من قَضَ نَحبَهُ وَمنِنْهُ م يَتَظِر وَماَاذََّلوا تَددلاام مِنَ الْ المُؤمِلينَ رِرجالٌ صَدَقُ مَا عَهَد الله عليهلَيْه فَمِنْهُم مَن قَضَ نحبَهُ وَمنِنْهُ م يَتَظِر وَماَا بََّلُ تَبدلَام لِيَجزَ الله الصَّادِقين بِسدقهم وَيُعدذِبَ الْ المُنافقين وَيُعدِّبَ الْ المُنافقينَ إ شَ أَوْ يتُوب عَلَم إِ اللهَّه كانََ غَفورًا وَحمام لَجزِيَ الله الصَّادِقينَ بِصددِقِهِم وَُعدِّبَ المُنافقين وَيُعدِّبَ الْ المنَافِقينَ إ شَ أَوْ يتُوبَ عَلَم إ اللهَّه كانََ غَفورًا وَحمام.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 فَّ الله الذيين كَفرَوا بِ غَيضِهم لم يَناانوا خَييرام وَوكَفَ الله المؤمننينَ القتان وَوكانَ اللهم قووًا عزيز فرد الله الذيين كَفَروا بِ غَيضِهِم لم يناانوا خَييرام وَوكَفَ الله المُؤمنين القتان وَوكانَ اللهم فانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم من صياصيهم وقد ففي قلوبهم رعب غريقا تقتلون وتاسرون فريقا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدْ فَتَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ غَرِيقًا تَقتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ مِنْ صَيْصِيِهِمْ وَقَدْ قُذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ خَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرا وَأَوْرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَارَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضًا لَّمۡ تَطَـُٔوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ على كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرًا وَأَوْرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَارَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضًا لَّمۡ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ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 وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا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 يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة من ياتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير يا أن بمَأتِ منِ كُ بفخِشَة مبَينه مَ يَأتِ منِ كُ بفاحشة, بفاحِشَةٍ مبَينَةِ يضاعف لَ العذابِ الضِخْفَين وَوكَانَ ذلكَلِكَ علىى الله يَسيران